يا نور الجمال طابت علينا بنور الجمال لحنا وارف يحمل بشاره لحنا وارف يحمل بشاره عطر لك وآه ليلى ده نشوه تروي كل آه ليلى من نور الرحمان محلاها طلعتها من الهودي هابتها يا محلاها رسول الله يحملها وخاطم تسجئلها وتتباهها طابت ليالي دول دمرها الله الله طابت ليالي دول دمرها لحبا نوارا اسرولا الولدان والحور اسرولا فاطمه وحيدر مثرور اسرولا بميلاد النور ضمه وتقبله وتهتف ليا هلا شب الحدار هلا بدوحه الابا هلا بك يا مجتبى يا لم طه بتلي علي يا قمرنا يا دليلنا يا قمرنا لاح بناه com t'hoi'm nesra'a M'a l'elegit M'a l'elegit El m'agüar A'bisem o'mqedès A'bisem o'ma t'nès M'a d'a l'azmà N'haut a'cber El-elegit El-elegit O'an-cashaf A'n l'azmà A'bisem يا ابن وارا يحمل, يحمل سبحانه فالق الحب والاصباح ما سك بايد الارواح اللي خلق خمسه لشباح خلقهم لنا شعال يا الملل فكر وحس اسصمهم من الذلل وبيهم ضرب مثل لكل الناس هنا الله اللهم طابت ليالينا ملل لحنا وارا لمن ما وارا الحب نعم من رب الأرض هذا في يوم الحصاد من تمسك به ما خاب براء من اللظى لمن هو المرتضى ويحب الان المحبته هم الامل في ما هم لنا اعما 국민 iberthi, le Ads de Malan, l'ictedым vac Anfang, l'Amb 그러ca la